أ ي معنى يعطينا استعد يا محمد قام فاغتسل صلى الله عليه وسلم ولبس عليه عمامته ب أ م ر من جبريل ع م ا م ة سوداء أ ر خ ى لها ذ ؤ ا ب ة بين كتفيه وهذه ا ل م س م ا ت ذ ؤ ا ب ة وعندما قلنا قريش أ و بن هاشم ذ ؤ ا ب ة قريش الذؤابه اصلا اسم ل ظ ف ي ر ة الشعر التي تنحدر من اعلى ا ل ر أ س فلما كانت ذؤابه ا ل ع م ا م ة ت أ ت ي من اعلى ا ل ع م ا م ة بين الكتفين استعيرت للشرف الذي يكون ق م ة الشيء فارسل ذؤابه بين كتفيه وخرج به جبريل عليه السلام الى البيت الحرام فطاف سبعا بالبيت وصلى ركعتين ثم قدم له ا ل ب ر ا ء ولما سئل النبي عن البراق صلى الله عليه وسلم قال د ا ب ة دون الفرس وفوق الحمار يعني بحجم البغل فيما تعرف العرب من ا ل أ ن ع ا م ولكن له ميزه ب أ ن له عند ف خ د ي ه أ ي بين يديه وبين رجليه عند جنبه له جناحان يحفز بهما أ ي يستعين فيهما على ا ل س ر ع ة يضع حافره عند منتهى طرفه الى اين يصل بصره يضع حافره عنده يعني ما يسابق س ر ع ة الصوت والضوء في ايامكم جيء له بالبراق فركبه صلى الله عليه وسلم ثم سار به البراق من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي عند ابناء عمكم احفاد ابراهيم عليه السلام جاء الى المسجد الاقصى وذلك بعد منتصف الليل لان ا ل ا ي ة تشير اليه بنص ا ل ق ر آ ن الكريم بقوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده والرجل اذا سافر او خرج من اول الليل يقولون ادلج واذا سافر بعد منتصف الليل يقولون او بالليل اشاره الى انه جزء من الليل جزء يسير وليس الليل كله هكذا قال اصحاب اللغه اقرا القاموس المحيط ولسان العرب ان شئت فخرج به جبريل على البراق في جزء بعد منتصف الليل وسرى هذا البراق من البيت الحرام الى المسجد الاقصى والطريق من م ك ة الى بلادنا هنا الى بلاد الشام تمر من سماء ط ي ب ة اي من سماء ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ولم تكن دار هجرته بعد ولم يكن قد عرض نفسه على القبائل فاسلم الناس في ه يوم ا ل ع ق ب ة ا ل أ و ل أ و الثاني لم يكن هناك تفكير في يثرب وكانت تعرف بيثرب فلما كان البراق في سماء ا ل م د ي ن ة أ م ر ه جبريل أ ن ينزل فنزل فقال صل ها هنا فصلى ركعتين في موضع مسجده اليوم ما معنى هذا و ا ل ا ي ة تقول سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ولم يكن المسجد الاقصى ذلك اليوم اسمه عند الناس المسجد الاقصى بل كان يعرف ببيت المقدس ف ا ل آ ي ة تقول المسجد الاقصى والاقصى في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة معناه الابعد هذا المسجد الحرام وانت تذهب الان الى المسجد الاقصى اي سيكون بين المسجدين مسجد هو أ ق ر ب وهو مسجده صلى الله عليه وسلم فنزل فصلى ركعتين فكانت ا ل ب ش ا ر ة ا ل ع م ل ي ة ا ل أ و ل ى أ ن لك من ضيق م ك ة مخرجا وهاهنا سيكون لك مسجدا لذلك يوم ا ل ه ج ر ة وقد تنافس ا ل أ ن ص ا ر في خطام ناقته أ ي ه م يستضيف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويا له من شرف ان يكون مضيف النبي فيقول لهم دعوها اي ن ا ق ة فانها مرسله فهي تسير حتى بركت في موضع ما صلى صلى الله عليه وسلم في مربد تمر ل أ ي ت ا م في ا ل م د ي ن ة امام دار ابي ايوب الانصاري نعود إلى مواصلة الى الى السماء هجرته نزل فصلى في موضع مسجده ركعتين ثم ركب البراق فانطلق به حتى اتى بيت المقدس والدنيا ليل ولم تكن الانارات ا ل ح د ي ث ة التي تعرفوها فعندما دخل ربط البراق في ا ل ح ل ق ة كما جاء في البخاري ا ل ح ل ق ة التي تربط بها الانبياء اذا علمنا ان البراق ليس د ا ب ة خ ا ص ة لم يركبها إ ل ا نبينا بل هي م ط ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء من قبل وبالذات إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كان يمتطيها إلى ما ذهب من بيت المقدس ل ز ي ا ر ة أ ه ل ه في م ك ة إ س م ا ع ي ل و أ م ه قال ف ر ب ط في ا ل ح ل ق ة التي تربط بها ا ل أ ن ب ي ا ء ثم دخلت المسجد أما المسجد فلقد بنت ه الجن لسليمان عليه السلام ب ن و ا له المسجد ا ل أ ق ص ى وانظر و الى إ حجارته كل آ ل ي ا ت كم ا ل ح د ي ث ة تعجز عن حمل حجر واحد منها فدخل المسجد أ ي مسجد سليمان عليه السلام ص ل ى صلى الله عليه وسلم في المسجد والمسجد الذي يعرفه أ ه ل فلسطين ومن زار القدس هو المسجد الذي ن يقولون عنه الترابي تحت المسجد الموجود ا ل آ ن وله درجات تنزل إ ل ى أ س ف ل فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ل أ ن ا ل ص ل ا ة لم تكن قد فرضت عليه فكان يصلي ركعتين في أ و ل النهار وركعتين في الليل على م ل ة إ ب ر ا ه ي م من قبل أ م ا الصلوات الخمس هذه فلم تعرف إ ل ا لهذه ا ل أ م ة ولم تكن علمت إ ل ا بعد ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج صلى ركعتان ثم خرج و إ ذ ا ب ض ي ا ف ة يقدم له جبريل طبقا عليه قدحين قدح فيه لبن وقدح فيه خمر فمد يده صلى الله عليه وسلم فاختار اللبن فسر جبريل وقال لقد اخترت ا ل ف ط ر ة ل أ م ت ك صلى الله عليه وسلم أ خ ذ اللبن ولم ي أ خ ذ الخمر ض ي ا ف ة السماء ل أ ش ر ف مخلوق على وجه ا ل أ ر ض كانت اللبن يا أ ص ح ا ب النخب اعلموا أ ن أ ش ر ف نخب تشربونه هو اللبن شراب ا ل ف ط ر ة أ ي الحليب فشرب اللبن فهدي إ ل ى ا ل ف ط ر ة قال ثم رقي بي إ ل ى السماء خرج النبي صلى الله عليه وسلم صاعدا ل ى ل ل ه ل وسلم ي ه في السماء ومعه جبريل ويقول النبي في صحيح البخاري حتى إ ذ ا جئنا السماء ا ل أ و ل ى استفتح جبريل قيل له من معك قال محمد قيل وقد أ ر س ل إ ل ي ه يعني جايب إ ذ ن ولا جايب عخاطرك يا جبريل قال بل أ ر س ل إ ل ي ه قيل فمرحبا به خير مجيء جاء قال فدخلنا واذا ب آ د م عليه السلام في السماء الاولى فسلم على النبي وعرفه جبريل عليه فدعا له بخير هنا يفهم من هذا الترتيب بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد اجتمع بالانبياء قبل صعوده الى السماء والذين يقولون صلى الركعتين في المسجد الاقصى بالانبياء ثم صعد يكون فيه تناقض وتضارب كيف صلى بهم وتعرف عليهم ثم اذا وصل الى السماء والتقى بهم واحدا واحدا ي س أ ل جبريل من هذا فيقول له هذا فلان التقى بادم وفي السماء ا ل ث ا ن ي ة بابني الخاله يحيى وعيسى وفي ا ل ث ا ل ث ة وفي ا ل ر ا ب ع ة حتى إ ذ ا جاء إ ل ى السماء ا ل س ا ب ع ة قال و إ ذ ا ب إ ب ر ا ه ي م عليه السلام جد ا ل أ ن ب ي ا ء ويشبهه النبي يقول أ ش ب ه الناس به صاحبكم صاحبكم يعني النبي يشبه النبي مسندا ظهره إ ل ى البيت المعمور أ ت ع ر ف و ن ما البيت المعمور بيتٌ تطوف به ا ل م ل ا ئ ك ة في السماء ا ل س ا ب ع ة كما تطوفون أ ن ت م بالبيت العتيق في م ك ة ولكن غير طوافكم يطوف به كل يوم سبعون أ ل ف م ل ك ثم يدخلون من بابه فلا يعودون إ ل ي ه إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة كل يوم يخلق سبعون أ ل ف ا من جديد وما يعلم جنود ربك إ ل ا ه م وموقعه في السماء ا ل س ا ب ع ة م ح ا ذ ي ا ل ل ك ع ب ة في الارض بالتمام تطوف به ا ل م ل ا ئ ك ة تعظيما لان الطواف ة تعظيم لله لا تعظيم للحجر ولو كان ت ت ع ظ ي م للحجر لامر الله ا ل م ل ا ئ ك ة ان تنزل الى م ك ة فتطوف بالبيت العتيق بل هو تعظيم لله و ا ل ك ع ب ة رمز ليست الا كما اننا نصلي لله و ا ل ك ع ب ة ب ا ل ن س ب ة لنا ق ب ل ة لتوحيد و ج ه ة المسلمين قال واذا بابراهيم مسند ظهره الى البيت المعمور وحوله ابناء المسلمين الذين يموتون دون البلوغ يعلمهم ويربيهم ويؤدبهم هذا في عالم الارواح في حتى لا يظن الناس اننا ننكر الموت وان ابراهيم مات واين ابناؤنا لا يشكل عليك الامر فله مزيد تفصيل دعني أ س ت م ر معك في هذه ا ل ر ح ل ة ا ل م ب ا ر ك ة حتى إ ذ ا وصل إ ل ى مقام بعد السماء ا ل س ا ب ع ة إ ل ى ص د ر ة المنتهى قبل أ ن يصل إ ل ي ه ا توقف جبريل فالتفت النبي إ ل ي ه وظن أ ن ا ل أ م ر قد انتهى هنا ف أ ش ا ر إ ل ي ه جبريل أ ن تقدم فقال له وحدي أ ت ق د م وحدي قال نعم قال أ ه ا ه ن ا يترك الخليل خ ل ي ل ة يعني أ ن ا في عالم لا أ ع ر ف ه قال يا محمد صلى عليك الله وسلم هذا مقام لا ينبغي ل أ ح د غيرك والذي أ ر س ل ك ونفسي ونفسك بيده لو تقدمت معك قيد انمنه ل ح ت ر ق ت من أ ن و ا ر سبحات الحق أ ي من نور الله عز وجل مقام لا ينبغي لأحد ينبغي غيره اعرفتم من هو محمد لا ما عرف محمد بحق إ ل ا رب محمد ما عرفه بحق كل الخلق مقامهم دون مقام محمد فالذي في الدون لا يستطيع أ ن يكيف م ع ر ف ة ا ل أ ع ل ى ولا يعرف قدر النبي إ ل ا ر ب ه قال تقدم إ ن ه مقام لا ينبغي ل أ ح د غيرك فتقدم النبي قال و إ ذ ا ب س د ر ة المنتهى س د ر ة المنتهى وجاء ا ل ق ر آ ن يثبت ذلك نصا س د ر ة المنتهى أ ر ا د النبي أ ن يصفها ل أ ص ح ا ب ه ل أ ن ه م متشوقون ل م ع ر ف ة العالم العلوي قال و إ ذ ا هي ش ج ر ة أ و ر ا ق ه ا ك آ ذ ا ن ا ل ف ي ل ة وثمارها ك أ ن ه ا القلال القلال يضرب لهم ا ل ل غ ة والمثل بما يعرفونه في ز م ا ن ي ن لقد جاء ف الحديث إ ذ ا بلغ الماء القلتين لا يحمل الخبث أ ي قلتين لا قلال الفخار ا ل م ع ر و ف ة بمصر ناوني الاله لنشرب ماء بارده لا القلال جمع ق ل ة و ا ل ق ل ة هي وعاء من جلد تعمله ق ب ي ل ة في الحجاز اسمها هجر هذه ا ل ق ل ة ا ل و ا ح د ة تتسع إ ل ى ست ت ن ك ا ت ماء مما تعرفونه اليوم ا ل ت ن ك ا لعشرين لتر فالقلتان اثنا عشر ت ن ك ة ب ل غ ة برميل اثنا عشر ت ن ك ة في زمانكم اليوم إ ذ ا بلغ الماء هذا الحجم ووقعت فيه ن ج ا س ة لم تغير لم تغير احد أ و ص ا ف ه الثلاث إ ل ى طعم أ و لون أ و ريح لا يحمل الخبث وبقي طهور فتوضع منه واشرب هذه القلال فمفردها ق ل ة وعاء من جلد انظر الى وعاء حجمه س ت نكات مكعبه من الماء كم يكون حجم هذه ا ل ق ل ة ثمار ش ج ر ة س د ر ة المنتهى ا ل و ا ح د ة بحجم ا ل ق ل ة واراد النبي ان يستمر بالوصف ولكن الله سبحانه وتعالى يريد له ما هو اسمى من ان يعرف اوصاف السماء العلوي او العالم العلوي قال فلما غشيها من امر ربي ما غشيها تجلت نورا فلم يعد احد يقدر وصفها مش المطلوب أن تصف لهم المنتهى يا محمد يعلم لمعرفة البشر ان يا لا ولان الله يعلم نفس البشر بانها تتطلع لمعرفة الغريب والعجيب نفس تصف صدرة جلاها بالانوار حتى لم يعد النبي يرى شيئا منها حتى لا يدقق في وصفه وعندئذ تقدم النبي الى مكان سمع فيه صرير الاقلام اقلام ا ل ق د ر ة التي تكتب على بني ادم في مقام ليس فيه الا الواحد الاحد ولا يفهم الناس من هذا ان نشير ان الله يجلس هناك لا حاشا لله نحن نعتقد بالتنزيه المطلق الكامل لله سبحانه وتعالى لا نقول يجلس في مكان ولا يحده زمان الله أ ع ل م كيف هو موجود و أ ي ن موجود نؤمن بكل ما أ ن ز ل ه ب ا ل ق ر آ ن ما استطعنا فهمه فهمناه وما استطعنا ت أ و ي ل ه أ و ل ن ا ه وما عجزنا عن إ د ر ا ك ه فوضناه لله سبحانه وتعالى لا نكيف ولا نصف هنالك كلم الطالب المطلوب وكلم الرب المربوب الطالب هو الله هو الذي طلب النبي لزيارته النبي لم يطلب ا ذ ا هنالك الطالب الله والمطلوب محمد صلى الله عليه وسلم الرب الله والمربوب محمد صلى الله صلى عليه وسلم محمد كلمه بدون و ا س ط ة وبدون جبريل ل أ ن جبريل في من ان هذا المقام لا يتسع له ولا يليق به ولا يستحقه مقام خاص للحبيب صلى الله عليه وسلم لم يستطع جبريل أ ن يتقدم إ ل ي ه لم يستطع و أ ر ى إ ن استمر... استمر الحديث في وصف هذا المقام والمنزل يطول بنا ونشفق على الذين يصلون بالشمس نقف عند هذا المقام الجميل لتبقى تتفكر به ولندع نبينا ولو بمجال التعبير عنه في هذا المقام عند ربه لنستكمل الحديث في ج م ع ة ق ا د م ة ادعوه انتم موقنون ب ا ل ا ج ا ب ة ا ذ ا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام التكريمي حيث اعتبر انه مقام لم يرق اليه نبي ولا مرسل وكلمه ربه كما كلم موسى دون احتياج الى و س ا ط ة جبريل حياه ورحب به والتفاصيل نعود إ ل ي ه ا كما قلنا نحن نسرد ا ل ق ص ة ا ل آ ن سردا كلمه وحياه وفرض عليه الصلاه التي نصليها ا ل آ ن خمس صلوات و ر أ ى من آ ي ا ت ربه الكبرى كما أ ش ا ر ا ل ق ر آ ن ل أ ن الله قد سرى به وعرج به ليريه من آ ي ا ت ه ف ر أ ى من آ ي ا ت ربه ما اخبر عنها بالتفصيل بعد عودته وعندما رجع صلى الله عليه وسلم كما يروي صحيح البخاري هذه ا ل ر ح ل ة هبط ابراهيم مع النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء ا ل س ا د س ة التي فيها موسى يقول البخاري في صحيحه فسلم على موسى وهناه بلقاء ربه اي موسى هنا النبي ثم ساله ماذا فرض الله عليك وعلى امتك قال خمسين صلاه في كل يوم وليله وان كان لنا نظر في هذا الحديث إ ل ا ان مثلي لا يرجح ويضعف مثل روايه البخاري فقال له محمد صلى الله عليه وسلم فرض علي خمسين صلاه في كل يوم و ل ي ل ة فقال يا محمد ارجع الى ربك ف ا س أ ل ه التخسيس فاني بلوت بني اسرائيل قبلك وان امتك اضعف الامم, اضعف الامم. فانهم لا يطيقون فارجع ف ا س أ ل ه التخسيس فان اخذنا ب ر و ا ي ة البخاري علينا ان نفهم معنى الرجوع فرجع الى ربك اي رد الامر اليه فرجع فناجيه ف ا س أ ل ه فادعه التخفيف فرجع الى ربه اي رجع الامر الى ربه وطلب التخفيف وان كان لبعض العلماء كما قلنا ر أ ي في هذا الحديث فالله ارحم ب ا ل ا م ة من موسى ولم لم ينبهه ابراهيم قبل موسى ولكن لنا معنى اخر ان صحت ا ل ر و ا ي ة ما دور موسى في ا ل م س أ ل ة عندما نقف على دروس الاسراء والمعراج رجع الامر الى ربه و س أ ل ه التخفيف فحط عنه خمسا في ر و ا ي ة وحط عنه عشرا في ر و ا ي ة و ر و ا ي ة البخاري تقول عشرا ثم قال له ارجع ف ا س أ ل ه التخفيف فانهم لا يطيقون جزى الله عنكم موسى كل خير ارجع ف ا س أ ل ه التخفيف قال فحط عنه عشرا ثم ارجع ف ا س أ ل ه التخفيف فهكذا عشرا بعد عشر حتى بقيت عشره فقال ارجع ف ا س أ ل ه التخفيف فانهم لا يطيقون عشر صلوات ا في يوم و ل ي ل ة نعم قال فرجع ف س أ ل ه التخفيف فحط عنه خمسا فصلى الله على نبينا ما اجمل فهمه وادبه فعندما ر أ ى أ ن الله في ا ل م ر ة ا ل أ خ ي ر ة أ س ق ط خمسا علم ان هذا المطلوب فقال حط عني خمسا فبقيت خمس يا موسى قال ا س أ ل ه أ ي ض ا قال يا موسى قد استحييت من ربي إ ن ك لعلى خلق عظيم قد استحييت من ربي رضيت ب ي ر بما فرض علي وعلى أ م ت ي قال صلى الله عليه وسلم فنوديت من قبل الله قد أ م ض ي ت فريضتي وخففت على عبادي يا محمد هي بالفعل خمس و ب ا ل أ ج ر خمسين、الحسن. ثم هبط صلى الله عليه وسلم فهبط معه موسى وهبط إلى الخامسة فهبط معه هارون وهبط إلى الرابعة فهبط معه يوسف وهبط وعيسى الأولى فهبط معه فهبط معه فهبط معه هبط فهبط معه الرابعة ابني إلى إلى إلى إلى الخامسة الثالثة الخالة ثم آدم يحيا ومن حول كل رسول من الكروبيين والمقربين حتى إ ذ ا استقروا على ص خ ر ة بيت المقدس استحق صلى الله عليه وسلم بعد هذا التكريم أ ن يكون إ م ا م الجميع فنادى جبريل في ا ل م ل ا ئ ك ة فهبطت س ا د ة ورؤساء م ل ا ئ ك ة السماوات السبع فصف جبريل الجميع ونادى ل ل ص ل ا ة لكن لا صلاه الفجر والجميع يقف فتقدم جبريل واخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه اماما فصلى اماما بجميع الانبياء والمرسلين في بيت المقدس بعد ان تم العروج و ا ل ه ب و ط صلى بهم جميعا وهو إ م ا م ه م وسيدهم وان إ ن ك فيه جدهم إبراهيم جدهم وإن كان فيهم جده إ ب ر ا ه ي م هذه ا ل ص ل ا ة لها معنى ولماذا في بيت المقدس بالذات هذا ما س أ ع و د إ ل ي ه ا ل آ ن في خطبتي ثم ركب البراق بعد أ ن ودع إ خ و ا ن ه ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ورجع إ ل ى م ك ة قبل أ ن يطلع الفجر وكان في بيت أ م هانئ ا ب ن ة عمه ش ق ي ق ة علي بن ابي طالب فعندما راته قالت بابي وامي يا رسول الله التمسناك فلم نجدك فخشينا عليك اين كنت قد فارقد دار بعد منتصف الليل وعاد قبل الفجر بعد منتصف الليل وعاد قبل الفجر اين كنت قال ابشري يا ام هانئ اتاني اخي جبريل ثم سرى بي الى بيت المقدس ثم عرج بي الى السماء فالتقيت بربي وكلمته ورجعت وقد فرض علي خمس صلوات علي وعلى امتي قالت كل هذا في جزء من الليل قال نعم وها انا قد عدت اليكم قبل الفجر قال فامسكت به رغبه ة و ر ب رغبة به ة و ر ه ب ة من هذا الخبر ونتائجه قالت بابي وامي يا رسول الله أمحدث قالت و م ك ب ه ذ يعني بكرة بدك ت ق و له المكة قال نعم والله لا ل أنه ا نعم مو ق أحدث فانهم مكذبوك قال ليصدق من صدق ويكذب من كذب والله لاحدث لا أ انهم فلما طلع النهار غدا صلى الله عليه وسلم الى اروقه قريش طاف بالبيت وركع فاتاه ابو جهل سبحان من ساق أ ب و جهل للنبي في ذلك اليوم من دون قريش جاء أ ب و جهل هو الذي يستطيع الخبر وليس عند أ ح د خبر فقال ساخرا مستهزئا هل أ ت ا ك شيء جديد من ربك يا محمد فقال له نعم قال ماذا قال سرى بي ا ل ل ي ل ة إ ل ى بيت المقدس ثم عرج بي إ ل ى السماوات العلى ثم كلمني وعدت قال وهذا كله ا ل ل ي ل ة وعدت قبل الفجر قال نعم فظن ابو جهل انه ان حدث قريش تراجع النبي وكذب فلم يحرك قدميه من مكانهما وقال إ ن أ ت ى إ ل ي ك قومك أ م ح د ث ه م كما حدثتني لا تنقص منه شيئا قال نعم ف أ خ ذ أ ب و جهل يولول ويصيح إ ل ي يا معشر قريش حتى اجتمعوا عليه قال حدثهم بالذي حدثتني فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أ ت ا ن ي جبريل أ م ي ن الوحي ا ل ل ي ل ة بعد أ ن طفنا بالبيت سبعا وقدم لي البراق وسريت إ ل ى بيت المقدس ثم ع ر ش ت إ ل ى السماء وكلمت ربي ثم جمع لي ا ل أ ن ب ي ا ء أ والرسل فصليت بهم إ م ا م ا ثم عدت إ ل ي ك م قبل أ ن يطلع الفجر قال و إ ذ ا بهم بين مصفق وبين مصفر وبين واضع يده على ر أ س ه وواضع يده على خاصرته وحاجل على رجله ص و ر ة ح ي ة عن مهرجان جرش أ ب د ا فعلوا كل هذا ليس تعجبا فقط بل صعقوا صعقوا في م ك ة لم يصعق المصلين في مسجد ع ا ئ ش ة في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة لا صعقوا أ و ل ئ ك ل أ ن الخبر أ ك ب ر من عقولهم قالوا يا محمد وكان المتكلم المطعم بن عدي ا بن عبد مناف المجير للنبي عند عودته من الطائف قال يا محمد كل أ م ر ك قبل اليوم امما أ ي قريب وبعيد يصيب ويخطئ يمكن أ ن يقبل منه شيء ويرد شيء هذا معنى أ م ا م كل أ م ر ك قبل اليوم أ م م ا أ م ا اليوم فلا والله لا ي ق ب ل حديثك عاقل لان يقبل حديثك عاقل ع م ل العقل ي ق ب ه ا لأن العقل محدود ولكن يقبله مؤمن ل أ ن ا ل إ ي م ا ن فوق العقل وهل سمي عقلا إ ل ا ل أ ن ه محدود و م أ خ و ذ من العقال وهي ق ط ع ة الحبل التي تربط على رجل أ و يد الجمل حتى يعقل أ ي يجلس فلا ينطلق هذا هو العقل وكم للعقل من عثرات وهل خرب بيت ا ل أ م ة إ ل ا بعض العقول ا ل م د ب ر ة لنا لا يقبل حديثك عاقل وعندما أ ص ر النبي على قوله و أ ص ر القوم على تكذيبهم وجدها ابو جهل ف ر ص ة س ا ن ح ة فانطلق يجر س و ب ه يبحث عن أ ب ي بكر إ ذ لم يكن أ ب و بكر في هذا الجمع حتى إ ذ ا لقيه قال أ ب ل غ ك ما يقول صاحبك قال ماذا يقول قال يزعم أ ن ه أ ت ى بيت المقدس ثم عرج إ ل ى السماوات ورجع ا ل ل ي ل ة قبل أ ن يطلع الفجر انظروا ح ص ا ف ة أ ب ي بكر ف إ ن أ ب ا بكر حقق قول الله قبل أ ن ينزل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا التبين معناه التريث والتحقق ابو بكر لم يقبل لنفسه ان يمهلها حتى ي أ ت ي النبي ف ي س أ ل ه ولكنه سلك مسلك العلم و ا ل ح ك م ة فقال لابي جهل ارسول الله قال هذا قال نعم قال ان كان قد قاله فقد صدق ا ر أ ي ت م ليس ا ل ع ا ط ف ة التي تضر أ ح ي ا ن ا أ ك ث ر مما تنفع ما قال له اه طبعا راح و ي ج ا كيف من احمد قال له بقيت أ ن ا معه ا كمان لا مش هيك وما قال و ا له ل أ م ر لا يصدق لا أ ق ا ل ه لك رسول الله نعم إ ن كان قد قاله فقد صدق ف إ ن ي اصدقه بما هو أ ب ع د من ذلك فسمي من يومه الصديق وسمي أ ب و جهل أ ب و ج ا ل ثم أ ت ى أ ب و بكر إ ل ى النبي وقريش م ج ت م ع ة عليه في الحجر فلم ي س أ ل ه ما الخبر جاء إ ل ي ه مقبلا ر أ س ه ويديه قائلا هنيئا لك رحلتك المباركه يا رسول الله ل أ ن ه استوثق قد قاله والعرب كانت لا تكذب قد ق اما ل ه أ اليوم نصهم كذابين إ ذ ا ما بدنا ش نظلمهم يعني إن ما كانش الأكثر ا س ت و س ق ب أ ن النبي قال فجاء مهنئا أ م ا ضعاف ا ل إ ي م ا ن ف إ ن ه م كانوا أ ي ض ا موجودين فقد ارتد بعض المسلمين عن ا ل إ س ل ا م لسبب ق ص ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج فلا ضير أ ن يتخبط بعض مصلي قرن العشرين إذا ما أ ش ك ل عليه فهم م س أ ل ة هنيئا لك رحلتك ا ل م ب ا ر ك ة يا رسول الله قال ففطن شقي هذه ا ل أ م ة أ ب و جهل ل أ م ر فقال أ ن ت واثق ومصر أ ن ك أ ت ي ت بيت البقدس قال نعم قال نحن أ ت ي ن ا ه و أ ن ت لم ت أ ت ه في حياتك قط و إ ن ا لنضرب بطون ا ل إ ب ل شهرا ذهابا وشهرا ايابا جئته في ل ي ل ة إ ذ ن صف ه لنا يا محمد صف لنا أ ب و ا ب ه اروقته جنباته اين صليت ما شكل المسجد الذي صليت فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكربت ك ر ب ة لم اكرب مثلها من قبل لقد اتيته ليلا وعلى جناح براق ثم صعدت في ليل انسيتم ان ح ا د ث ة الاسراء والمعراج ل ي ل ة سبعة وعشرين س ب ع ة وعشرين ر ج ل يعني لا قمر وعدت على جناح ا ل س ر ع ة بتوجيه من جبريل فهل تجولت فيه حتى أ ع ر ف جزئياته ف أ ص ف قال كربت ك ر ب ة لم أ ك ر م مثلها من قبل لا يعلمها إ ل ا الله و إ ذ ا بجبريل يقف أ م ا م ي وعلى كفه بيت المقدس أ ن ظ ر إليه وأصف صلى وأصف اليه ل وسلم ل ه ع ك يا ا رسول ل ل ي ي ر د و ن ل ي ط ف ئ و ا الله ب أ ف و والله متم نوره ا ه ه م متم قال فحمل لي بيت المقدس فجلاه لي على كفه و أ ن ا في الحجر أ ن ظ ر إ ل ي ه ف أ خ ذ ت أ ص ف لهم سوره و أ ب و ا ب ه وسواريه فكلما ذكرت وصفا قال القوم اللهم قد صدق اللهم قد صدق صح د ق ص فعندما تم الوصف قال أ ب و جهل أ م ا الوصف فقد أ ص ب ت ولكن إ ن لنا ق ا ف ل ة ق ا د م ة من الشام هلا هل مررت بها بطريقك فتخبرنا اين هي ومتى قدومها قال صلى الله عليه وسلم نعم مررت بها وانا راجع من بيت المقدس فهي بالروحاء الروحاء اذا خرجت من ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة باتجاه م ك ة طريق القبائل قديما ليس طريق ا ل ه ج ر ة طريق بدر اللي تعرفه بعد ثلاث وستين كيلو متر عن ا ل م د ي ن ة الروحاء وهي التي استراح بها النبي يوم ا ل ه ج ر ة وبئرها فيه ماء حتى هذا اليوم وقد شربت منه قبل عامين أ و ثلاث وعندها يجلس عيسى بن مريم عندما يرجع من الحج فيقبضه الله هناك فيحمله المسلمون مشيعون إ ل ى المسجد النبوي قال هي يتقدمها جمل أورق والأورق يتقدمها أورق بالروحة الأبيض الذي فيه مشحات يتقدمها جمل جمل هي هو فيه يعني يميل للون السكني و ع ل ا م ة ذلك عندما مر من فوقهم البراق فكان حفيف هوائه شديدا نفرت عيرهم فكسر لهم جمل أ ح م ر قال متى تقدم علينا كان هذا الحديث ص ب ي ح ة يوم الاثنين سبع وعشرين رجب قال من الروحاء إ ل ى هنا يحتاجون يوما وفي ط ل ي ع ة اليوم الثاني ي أ ت و ن اذا صباح الاربعاء تصل قافلتكم الى م ك ة قالوا فالموعد يوم الأربعاء. اذهب الان فذهب الناس ا ل ص ح ا ب ة خائفون ان ت ت أ خ ر ا ل ق ا ف ل ة او تتقدم او ي ط ر أ لها امر والنبي واثق بما ر أ ى وشاهد حتى اذا كان يوم الاربعاء وقبل الفجر وقبل شروق الشمس مع الفجر اجتمعت قريش في انديتها وارسلوا الى رسول الله انهلم اليوم موعدك فخرجوا الى ث ن ي ة تشرف على الطريق وارجوا ان نفهم معنى ا ل ث ن ي ة ففي كل بلد جبلي لها ثنايا ف ا ل ث ن ي ة ا س أ ل البدو عندنا هنا الذين يعرفون ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ولم تنحرف السنتهم باللكناء فكل مكان مرتفع يسمى ث ن ي ة ومن بعدها إ ذ ا ثنى المسافر وغاب عن نظر مودعيه يقال لها ث ن ي ة ففي م ك ة ثنايا فوقفوا عند ا ل ث ن ي ة ا ل ش ا م ي ة ا ل م ط ل ة على طريق القوافل و أ خ ذ و ا ي ر ط ب و ن فقال أ ب و جهل ها هي الشمس قد أ ش ر ق ت و إ ذ ا بصارخ آ خ ر يقول وهذه العير والله قد أ ق ب ل ت مع شروق الشمس م شروق واحد ن ه م من يعني ق ر ي هي ش وها والله ا ل ع ي ر قد اليها ت فاقبلت الشمس بالتمام كما قال مع شروق لهم ن ع ل ي ل ل والسلام ص ا ة فرعون ه اليها ر ع هذه الامه ة ابو ج ل وتلقى ركبانها وامراءهم فقال ح د ث و ن قبل ليلتين اين بتم قالوا بالروحاء قال هل كان هل فيكم حدث قالوا أ ج ل قبيل الفجر في الثلث ا ل أ خ ي ر من الليل مر بنا ريح شديد نفرت إ ب ل ن ا فكسر لنا جمل فنظروا اليه ف إ ذ ا هو جمل أ ح م ر وكان قد تقدم ا ل ق ا ف ل ة جمل أ و ر ق وفاتني أ ن اتم الوصف عليه غرارتان يعني عليه قلتان حملان جريرتان عليه غرارتان فجاء الوصف مطابقا م ئ ة ب ا ل م ئ ة لما قال صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا هل علمتم ماذا كان موقف أ ب ي جهل وقريش كل شيء جاء تماما كما وصف فنظر أ ب و جهل إ ل ى النبي وقال أشهد إنك ل س اشهد ح ر سمعتم؟ بدل من بدل يقول أ إنك ل ص انك د ق أو إ لساحر ر و ل ق ل ل أشهد إنك س ا ر الأبصار إنها لا تعمل أبصار ولكن لا القلوب التي ل تعمى تعمى ص و في د و إ ل ى تتمه صداها فهذا مما سنقف عليه من الدروس أ م ا درسنا اليوم و أ ر ج و الا أ ك و ن قد أ ط ل ت نرجع لماذا صلى ب ا ل أ ن ب ي ا ء وفي بيت المقدس حتى لا أ ط ي ل ف إ ن ي أ خ ط ب كما ترون ارتجالا فتتشعب بي الافكار أ ح ص ر نفسي بما كتبت في م ج ل ة ا ل ش ر ي ع ة وقبل هذا الوقت فاني ملتزم بما كتبت لماذا لماذا إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى سر الربط بين المسجد الحرام و المسجد ا ل أ ق ص ى ل أ ن المسجد ا ل أ ق ص ى هو أ و ل ى القبلتين و ثالث الحرمين ل أ ن ه معدن ا ل أ ن ب ي ا ء ل أ ن ق ص ة هذه ا ل أ م ة ستختم مع المسجد الاقصى أ ق ص ى ل ل م س ج د ا أ حق لكل مؤمن كما أ ن ل ل أ ق ص ى الحق في عنق كل مؤمن فايا مجالة الشريعة موجودة بالأسواق موجودة اشتروها اقروها ما ليش ن س ب ة ب ا ل م ئ ة بالربح تخافوش عناوين ك ث ي ر ة س أ ت ج ا و ز ه ا و آ ت ي إ ل ى ن ق ط ة مسجد ا ل أ ق ص ى فقط المؤمنون ه اولى ه ا ع ن ن المؤمنون و و ا ل أ ب ا ل أ ن ب ي ا ء من الكافرين فنحن أ و ل ى بسليمان من اليهود هي م ح ا ض ر ة انظروا هنا م ح ا ض ر ة أ ل ق ي ت في مركز ر ا ب ط ة العلوم ا ل إ س ل ا م ي ة ثم استفرغ الشريط ووضعت على ا ل م ج ل ة إ ذ ن نحن نقول المؤمنون أ و ل ى ب ا ل أ ن ب ي ا ء من الكافرين فنحن أ و ل ى بسليمان من اليهود ل أ ن الله يقول المؤمنون بعضهم أ و ل ي ا ء بعض لماذا المسجد الأقصى ولم يكن من البيت الحرام ليعرف الله هذه الأمة من هذه يكن ومن معها من مسلمي هذا الزمن الذين وصفهم النبي ليس خطيب مسجد ع ا ئ ش ة بانهم سيكونون غساء كغساء السيل بيت المقدس حق لكل مؤمن ولو كانت جنسيته اميركي عرب وعجم بيت المقدس للمسلمين فاسمعوا ماذا قلنا وماذا نقول سر الربط بين المسجد ا ل أ ق ص ى والمسجد الحرام ما ا ل ح ك م ة في ذلك من ا ل إ س ر ا ء برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى أ و ل ا ثم العروج به إ ل ى السماوات العلى من أ ر ض بيت المقدس وليس من المسجد الحرام م ب ا ش ر ة ك ل م ة ا ل أ ق ص ى معناها ا ل أ ب ع د وهي عكس ا ل أ د ن ى اي ا ل أ ق ر ب ب ش التعريف ر ة ط بطريق ي النبي صلى الله عليه سيكون ي ف ة الإشارة ب الله والمؤمنون آنذاك إلى صلى وسلم لهم مسجد أدنى أن أنه من مسجد مسجد المقدس إلى المسجد الحرام وهو المسجد النبوي الذي نزل في أرضه وهذا مؤشر إلى انتشار الدين والخروج من المأزق المكي اتنين ا إلى نزل فصلى إلى ل مؤشر من أرضه وهو في على قدر المسجد ا ل أ ق ص ى ومنزلته عند الله بقوله باركنا ح ولم ه و ل ترد هذه ا ل آ ي ة ب ا ل م ب ا ر ك ة حوله إ ل ا للمسجد ا ل أ ق ص ى أ م ا المسجد الحرام فقد بارك فيه أ م ا حوله فهي ل ل أ ق ص ى و ا ل م ب ا ر ك ة حوله تؤكد ا ل م ب ا ر ك ة فيه وتزيد على حوله أ س م ا ء بيت المقدس أ ش ا ر ت كثير من المراجع إ ل ى وجود اثنين وعشرين اسم لبيت المقدس ا ل أ و ل اخترت منها س ت ة فقط بيت المقدس اثنين ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة ثلاث القدس أ ر ب ع ة أ ر ض المحشر خمس بيت السلام ست ة المسجد ا ل أ ق ص ى م ن ز ل ة المسجد ا ل أ ق ص ى في نفوس المسلمين هو معدن ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين من لدن الخليل عليه السلام إ ل ى عيسى ب ن مريم عليه السلام ولذا جمعهم الله في مسجد بيت المقدس و أ ت ى إ ل ي ه م بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم اماما في محلتهم ودارهم ل أ ن ه الرئيس المقدم و ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م لتكون أ م ت ه و ا ر ث ة لهذه ا ل إ م ا م ة كنتم خير أ م ه اخرجت للناس ما معنى معدن ا ل أ ن ب ي ا ء كل ا ل أ ن ب ي ا ء أ و جلهم دفنوا في بيت المقدس وما حوله وبلاد الشام حول بيت المقدس ولا يدفن العبد إ ل ا من ا ل أ ر ض التي خلق منها إ ذ ن جميع ا ل أ ن ب ي ا ء خلقوا من ت ر ب ة بيت المقدس ولذلك دفنوا فيها ثم أ ت ى بنبينا الذي خلق من ت ر ب ة ط ي ب ة من ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ولذلك دفن فيها فيكون اماما لهم جميعا في دارهم ومحلهم ف إ ذ ا كان هو إ م ا م ه م ولنا ا ل و ر ا ث ة من بعده فان علماء هذه ا ل أ م ة ك أ ن ب ي ا ء بني اسرائيل إ ذ ن ف ا ل إ م ا م ة للمسلمين بعد المسجد الحرام والذي بناه أ ي المسجد الحرام جبريل وقيل كذلك في المسجد ا ل أ ق ص ى وقيل سليمان عليه السلام إ ل ا أ ن ه باتفاق ثاني مسجد بني على ا ل أ ر ض ثاني مسجد ا ل أ و ل مسجد حرام ثم المسجد ا ل أ ق ص ى ث ل ا ث ة هو أ و ل ى القبلتين حيث توجه إ ل ي ه المسلمون في صلاتهم س ت ة عشر شهرا قبل أ ن يتحولوا بقبلتهم نحو ا ل ك ع ب ة وذلك ب أ م ر من الله في الحالتين أربعة هو إليها أحد الرحال المساجد تشد الفلاثة التي لا تشد الرحال إلا、إليها. عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إ ل ا إ ل ى ثلاثه مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد ا ل أ ق ص ى رواه الخمسه ة مضاعفة الصلاة خمس ف أجر ي على عليه إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام والبزار روى غيره في مسنده كما أحمد من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة ا ل ص ل ا ة في بيت المقدس ب خ م س م ئ ة ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة في م س ج د هذا ب أ ل ف ص ل ا ة و ص ل ا ة في البيت الحرام بمائه الف هناك أحاديث ت و بأن المحشر سيكون على أرض المحشر المقدس على سيكون إ ذ ن ا ل أ ر ض ستبدل ولكن الموقع هو موقع بيت المقدس فان إ س ر ا ف ي ل يقف على ص خ ر ة بيت المقدس وينفخ في البوق فيجتمع الناس إليه ه ن اليه ك هذا ق ل لا أطيل في مسألة وحكمة بيت المقدس من وحكمة م ن كثير ك في بيت حتى ت ا و في نفوس المسلمين إلى الحديث في المسلمين الحديث جمعتنا من القادمة ربطا إلى تتمة هناك ذ ا ا ل ق ط ة ل ت مستمرين ي وقفنا عندها مستمرين في بيت المقدس وعلاقتنا باليهود وما قلت في ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة ب أ ن حديث الحجر والشجر إ ي م ا ن ي به ويقيني اكثر من إ ي م ا ن ي أ ن ي اقف على منبر هذا المسجد و أ ك ل م ك م قلته في ا ل ج م ع ة الماضيه ة نربط الحديث ونعلم ب ب الحديث لماذا قال د ع ولم يقل بنبيه ورسوله وإلى إن شاء الله تعالى أدعوه وأنتم موقنون يقل السيرة الله تعالى بالإجابة تتمة بنبيه إن شاء كان لنا في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة الوقوف عند صلاته اماما بالانبياء وفي بيت المقدس فعرفنا معنى ا ل ا م ا م ة و ا ل و ر ا ث ة له ولامته و ش أ ن بيت المقدس ان قصته م ك ي ة م د ن ي ة م ع ا ص ر ة ب ا ق ي ة الى قيام ا ل س ا ع ة واما ا ل م ح ط ة ا ل ث ا ن ي ة التي ينبغي أ ن نقف عندها واليوم دورها وما أ ج م ل ه ا م ن ا س ب ة قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أ س ر ى بعبده ولم يقل بنبيه ولا برسوله مع أ ن الله سبحانه وتعالى لم ينادي النبي باسمه في ا ل ق ر آ ن الكريم على ا ل إ ط ل ا ق ودونك ا ل ق ر آ ن ف ق ر ا ه ف ه ن ا ك برامج الكمبيوتر والحاسوب وحطتك ا ل آ ي ا ت كلها فابحث به مشرقا ومغربا إ ن وجدت نداء ا في ا ل ق ر آ ن يا محمد فانزلني عن هذا المنبر ولن أ ر ق ه بعد اليوم أ ب د ا لن تجد مع أ ن ه نادى جميع ا ل أ ن ب ي ا ء ب أ س م ا ئ ه م ودونك ا ل ق ر آ ن وناديناه أ ن يا إ ب ر ا ه ي م قد صدقت الرؤيا يا إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ا ل أ ن ب ي ا ء وجدهم وعند هذه ا ل م س أ ل ة اسمحوا لي بهذا التداخل ج م ل ة م ع ت ر ض ة بين هلالين لازلنا نحتاج إ ل ى التوضيح والتفصيل والتبسيط في الكلمات حتى لا يحصل لبس الفهم نقول إ ب ر ا ه ي م جد ا ل أ ن ب ي ا ء ولكن ليس جد العرب مازالت الناس تتخبط و أ س ب و ع ي ن وهم لا يعرفون ما الفرق بين العرب وبين ا ل أ ن ب ي ا ء إ ب ر ا ه ي م جد ا ل أ ن ب ي ا ء ولكنه ليس جد العرب فالعرب قبل إ ب ر ا ه ي م وهي قبائل بنو قحطان والعمالقه وجرهم وسكنوا الجزيره وبلاد الشام قبل ان يولد ابراهيم عليه السلام ولقد احصيتهم قبل ايام وفاتني ان احضر الورقه والذاكره لا تجمع قرابه احدى عشر قبيله يعني ا ح عشر بطنا من العرب واسمهم قبل ابراهيم العرب العاربه العرب العرب العرب العرب وعندما ذهب اسماعيل ابن ابراهيم الى م ك ة ثم تزوج ب ن ت العمالقه اي ا ب ن ة من ا ل ع م ا ل ق ثم اتاه ابوه ابراهيم فامره ان يغير ع ت ب ة داره فطلقها هي من العرب ثم نكح غيرها من جرهم فزاره فامره ان يثبت ع ت ب ة داره فبقي عليها وانجبت له فهي ع ر ب ي ة من ق ب ي ل ة جرهم فنسل اسماعيل من ا ل ج ر ه م ي ة هذه اسمهم العرب ا ل م س ت ع ر ب ة العرب المستعربة والذين قبله العرب ا ل ع ا ر ب ة فمن العرب ا ل م س ت ع ر ب ة جاءت قريش فابراهيم جد الانبياء وجد قريش ا لانهم ع ر ب ل ل م س ت ع ر ب ة ي ن ت ه ي ا ل ى اسماعيل اما باقي العرب فابراهيم ليس جدهم هل اتضحت ا ل م س أ ل ة يعني مش إ ب ر ا ه ي م جد العرب واليهود ن ق و ل ه ا ب ع ا م ي ة أ ك ث ر يعني حتى يفهموها لا المسلمون ليس كلهم من العرب ولا كلهم من قريش و آ ل البيت أ م ا مسلمي قريش فجدهم إ ب ر ا ه ي م أ م ا المسلمون من غير قريش وهم عرب أ و غير عرب فليس جدهم إ ب ر ا ه ي م ولكن تبركا وتيمنا سماه الله أ ب و ن ا في ا ل ق ر آ ن الكريم قال م ل ة أ ب ي ك م إ ب ر ا ه ي م هو سماكم المسلمين من قبل أ ب و ة ر و ح ا ن ي ة لا أ ب و ة ن س ب ي ة هل اتضحت ا ل م س أ ل ة نعود فنقول الله نادى إ ب ر ا ه ي م جد ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ب و ه م ومن أ و ل ي العزم وخليل الرحمن واتخذ الله إ ب ر ا ه ي م خليلا ناداه باسمه يا إ ب ر ا ه ي م ونادى موسى أ ي ض ا النبي الرسول الكريم من أ و ل ي العزم صاحب ا ل ت و ر ا ة قال وما تلك بيمينك يا موسى, يا موسى باسمه ونادى نوح باسمه قال يا نوح إ ن ه ليس من أ ه ل ك وهكذا يطول المقام إ ن أ ر د ت أ ن أ ع د لك نداءات ا ل ق ر آ ن لكل ا ل أ ن ب ي ا ء ولكنك لن تجد آ ي ة تقول يا محمد وما ذكر باسمه إ ل ا في مجال التعريف عليه أ و إ ص د ا ر حكم كقوله سبحانه وتعالى ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم ليس فيها ياء نداء مش يا محمد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وقوله عز من قائل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الى اخر الايات وقوله رسول والذين قائل الله معه عز من قائل محمد رسول الله والذين معه أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم ليس فيها ياء نداء تكريما له لم يناده باسمه ولكن كل نداء موجه له في ا ل ق ر آ ن الكريم ب أ ح د العبارتين إ م ا يا أ ي ه ا النبي أو ي او يا أيها ا ل ر س ل ت ك ر يا م له ي ايها أيها أو أ النبي يا الرسول ف إ ذ ا ما ق ر أ ت آ ي ة تقول يا أ ي ه ا النبي فالخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أ و يا أ ي ه ا الرسول فما معنى وفي مقام تكريم و ر ف ع ة و د ع و ة ت ش ر ي ف ي ة أ ن يقول الله سبحان الذي أ س ر ى بعبده لم ا لم يقل بنبيه أ و برسوله لقد شاركه في ص ف ة ا ل ن ب و ة و ا ل ر س ا ل ة جميع إ خ و ا ن ه ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ولكن لم يشاركه احد في ص ف ة ا ل ع ب و د ي ة ا ل ك ا م ل ة على ا ل إ ط ل ا ق و إ ل ي ك البيان والله لم يذكر ك ل م ة عبده أ ي ض ا إ ل ا في مجال الثناء وامتداح النبي وبيان الفضل قال سبحان الذي أ س ر ى بعبده ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى من س و ر ة ا ل إ س ر ا ء ق ا ل عز من قائل الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الفرقان ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى من س و ر ة الفرقان وقال عز من قائل الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إ ذ ا ذكر إ ن ز ا ل الكتاب والفضل ذكره باسم عبده وموضوع حديثنا بسبحان الذي أ س ر ى بعبده لماذا قال عبده وبهاء الضمير العائد على الله أ ي سبحان الله الذي أ س ر ى بعبد الله ولم يقل بعبد الله بل قال بعبده أ ق ر ب في ضمه إ ل ي ه ب ه الله ء ا ض م ي ر ا ل وعبده محمد م ب ا ش ر ة ذلك أ ن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أ ك م ل خلق الله ع ب ا د ة فلم يدع ذ ر ة من صفات ا ل ر ب و ب ي ة إ ل ا و أ خ ض ع لها من نفسه ص ف ة ع ب و د ي ة فكان كالقمر الذي يواجه قرص الشمس تماما ل ي ل ة النصف من الشهر فيكون بدرا لا مجال للظلام فيه عندما تزول الأرض تزول وهذا كلام جغرافي وعلم عصري لا نختلف عليه فيش في دليلك يا, شيخ. في دليلك يا علماء الجغرافيا والفلك اذا كانت الارض تحول بين القمر والشمس تجعل القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اما اذا انخفضت الارض ما بين القمر والشمس فواجه القمر بقرص ه الشمس ك ا ا م ل ل قرص كاملا لا مكان ل ل أ ر ض بينهما كان البدر على التمام فكانت نفس محمد صلى الله عليه وسلم التي تعود له نفسه ملكه والنفس يعبر عنها ب ا ل أ ر ض كانت باستمرار هي م ن خ ف ض ة لا تحول بين قمر عبوديته وشمس ر ب و ب ي ة الله على ا ل إ ط ل ا ق فكان قمر العباد فواجه بكل عبوديته نور ا ل ر ب و ب ي ة فكان بدرا مطلقا تماما على الدوام فكان بدر العباد صلى الله عليه وسلم إذن الذي الذي معنى سبحان سبحان الكامل المطلق الآية الله والله الرب السيد الذي لا يشاركه قال سبحان الله سبحان في ربوبيته غيره هو و ا ل سبحان ل الذي تكون إ ا سبحان ا لله ل أ س ر ى بعبده فجاءت بضمير ا ل إ ش ا ر ة بالتسبيح لا يقال ل أ ح د سبحانك فالتسبيح لله سبحانه س ب ح اي ن ا ل ذ أسرى ب ب ع د هذا أي ه الرب الكامل المطلق أ س ر ى بعبده فهذا عبده الكامل المطلق فكما أ ن ا ل ر ب و ب ي ة ا ل ك ا م ل ة لا تكون إ ل ا لله ف ا ل ع ب و د ي ة ا ل ك ا م ل ة لم تكن إ ل ا في محمد صلى الله عليه وسلم فكان الله يقول محمد عبدي انا فقط ليس فيه ذ ر ة ع ب و د ي ة لغيري سبحان الذي أ س ر ى بعبده هذا عبدي انا مش عبد غيري فعلى قدر هذا السيد المطلق الله يكون قدر هذا العبد المطلق عبد قن لا تبعيض فيه لغير الله سبحان الذي أ س ر ى بعبده إ ذ ا ا ل نبينا صلى عليه ربنا أ س ر ي به وعرج كما ذكرنا بالتفصيل تكريما بعد ه ج ر ة الطائف فالنبي لم يكن يرى لنفسه أ ي حق في تصرف أ و م ل ك ي ة ل أ ن العبد لا يتصرف بمال سيده عبد قن كامل فعندما عرض عليه أ ن يتصرف ب ش أ ن كفار م ك ة أ و الطائف ماذا قال لا, لماذا لا لانه م ذ ا لا ل أ يعرف صفته ومكانه ب أ ن ه عبد والعبد ليس من حقه أ ن يتصرف بمال سيده فرجع امرهم إ ل ى الله وقال إ ن ي لارجو الله ان يخرج من ش اصلابهم اللي يخرج بخرج هو يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا فلم ير ى لنفسه حق التصرف بملك سيده لا ان ي د ع ل ى احد ولا ان يدمر الكون كما فعل اخوه نوح من قبل لذلك كاملا كان عبدا كاملا والعبد القن هو العبد الكامل غير المبعض ولا المكاتب ولا فيه اي ذ ر ة ح ر ي ة هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه فلانه اكمل العباد ع ب ا د ة جعله امام الانبياء والمرسلين الذي حقق معنى ا ل ع ب و د ي ة وكمال ا ل ع ب و د ي ة واقرب ما يكون العبد فيها من ربه وهو ساجد كان اماما فقدم على الانبياء جميعا والمرسلين وفيهم ابراهيم فكان امامهم اذا عندما حقق نبينا كمال ا ل ع ب و د ي ة وطئت قدمه ارض بيت المقدس ثم عرج به الى ص د ر ة المنتهى ثم كان امام الانبياء والمرسلين وانتم يا امته لكم هذا الميراث فمتى حققتم ا ل ع ب و د ي ة ا ل ك ا م ل ة فيكم لله عز وجل لا لغيره عندئذ تستحقون أ ن ت ط أ و ا ارض بيت المقدس وعندئذ تحررونه والدليل خذ الدليل والدليل بطير من عينين الكل مش من عين واحد اسمع الدليل لا ت ق و م ا ل س ا ع ة هكذا يقول النبي في صحيح مسلم والترمذي و أ ح م د وبعض أ ه ل السنن لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر أ و الشجر فيقول الحجر أ و الشجر يا مسلم يا عبد الله سمعتم ماذا يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله يجب ان تكون فيه ص ف ة ا ل ع ب و د ي ة يا مسلم يا عبد الله مش يا عبد الدرهم و ا ل خ م ي ص ة و ا ل د ل ر والسترلين ا ي لا مش يا عبد المنصب مش يا عبد المسؤول لا ولا ب ا ي ة جنسيه ة لن ينادي الحجر يا فلسطيني لا لن ينادي الحجر ينادي يا ينادي يا يا فرد ج م و ر عربي ي يا ملكي ينادي يا يا لا لا لا, لا, لا لن ينادي يا عربي يا مسلم لن يا عبد الله يا مسلم يا عبدالله مسلم قد يكون باكستانيا وامريكيا وبريطانيا وتركيا واردنيا وفلسطينيا مع الاسف اصبحنا نضطر ان نسمي التسميتين قبل هذا كنا ا س ر ة و ا ح د ة اما الان فاسرتين نعم سينادي الحجر يا مسلم يا عبد الله من اي ج ه ة كان او على الاصطلاح الذي يعرفه الجميع فلا يجهلونه من شتى المنابت والاصول, المسلم عبد الله من شتى المنابت والأصول. يا مسلم يا يهودي اليهود يكون اليهود؟ الله هذا ورائه تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. إذن متى يكون القضاء مسلم من من متى على عبد فإنه إذن شجر شجر وتحرير بيت المقدس ورفع ر ا ي ة لا اله الا الله واجتماع ا ل ك ل م ة هناك في ارض بيت المقدس وعلى ارض الاسراء ئ والمعراج عندما يكون المقاتل مسلم عبد الله عرفتم معنى العبودية اجعلنا الله؟ يستمعون القول فيتبعون أحسنة بأيدينا إلى معنى العبودية لك يا رب العالمين رسول رب في اللهم من الذين احسنه بايدينا الى الله القول لك وخذ يا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله ثم عرجنا على ت ك م ة الحديث عن سيرته في ح ا د ث ة الاسراء والمعراج فمجمل في مستفادة ما مضى حتى نربط القول بعضه ببعض. بينا سرد القصة والواقعة حتى صحيح جاءت نربط من سرد البخاري سورتين في كما القرآن الكريم س و ر ة الاسراء في ق ص ة الاسراء و س و ر ة النجم في و ا ق ع ة المعراج وبينا بالتركيز في محطات الاسراء والمعراج معنى ا ل ع ب و د ي ة الكامل في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشارت اليه الاية سبحان الذي اسرى بعبده فكان العباد على الاطلاق قمر بعبده وتكلمنا على سر ا ل إ س ر ا ء إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى ولماذا لم يعرج به من البيت الحرام م ب ا ش ر ة لنبين مقدار المسجد ا ل أ ق ص ى عند الله وعند أ ن ب ي ا ء الله و إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة حتى يرث الله ا ل أ ر ض ومن عليها ومعنى إمامته بالأنبياء وتوريثه ذلك لأمته فهي وارثة إمامته لأمته الأمم كنتم خير أمة بالأنبياء فهي ذلك خير وارثة اخرجت للناس ورحم الله الامام البصيري اذ اجمل جل ما قلناه في ابيات من الشعر لم تجاوز ث م ا ن ي ة في العدد جاءت في فصل من بردته ا ل م ب ا ر ك ة تحت عنوان فصل الاسراء والمعراج فقال رحمه الله سريت من حرم ليلا الى حرم كما س ر البدر في داج من الظلم وبت ترقى إ ل ى أ ن نلت م ن ز ل ة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم ي وقدمتك جميع ا ل أ ن ب ي ا ء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم ي و أ ن ت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم ي حتى إ ذ ا لم تدع ش أ و ا لمستبق من الدنو ولا مرقى لمستنم ي خفضت كل مقام ب ا ل ا ض ا ف ة إ ذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي إ ل ى أ ن قال بشرى لنا معشر ا ل إ س ل ا م إ ن لنا من ا ل ع ن ا ي ة ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لما ط ا ع ت ه ب أ ك ر ل ل ر س ك ن ا أكرم الله أ م م م داعينا لطاعته ب أ ك ر م الرسل كنا أ ك ر م ا ل أ م م فيامن أ ن ت م من أ ك ر م ا ل أ م م احدثكم على سيد ا ل أ م م صلى الله عليه وسلم في محطتنا التي لو أ ر د ت التتبع بالتفصيل لن تكن آ خ ر ه ا ولكن لا بد من ا ل إ ي ج ا ز حتى ن أ ت ي على باقي مواطن ا ل س ي ر ة في مقام دنا فتدلى فكان قاب قوسين أ و أ د ن ى لا أ خ ا ل ف ما ذهب إ ل ي ه اجماع العلماء على من زعم ا ل إ ج م ا ع فيها ولكني أ ق و ل لا إ ج م ا ع إ ن م ا هو ترجيح ب أ ن المراد بدنا فتدلى فكان قاب قوسين أ و أ د ن ى المقصود به جبريل جبريل عليه السلام دنا اي اقترب فتدلى الى الارض فكان قاب قوسين او ادنى من النبي فاوحى الى عبده ما اوحى اي اوحى الى عبد الله ورسوله محمد ما اوحى لانه امين الوحي هذا هو الراجح ولكن فريقا من العلماء وهنا يفهم عدم الاجماع ل قالوا المراد م محمد ا ء به صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى عندما توقف جبريل في مقامه المعلوم كما اخبر عنه الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال حتى اذا جزنا ل س م ا ء ا ل س ا ب ع ة وصلنا الى مقام لطئ فيه جبريل مكانه ك أ ن ه الحلس البالي ولطئ عند اهل ا ل ل غ ة معناها ثبت مكانه فلم يتحرك فيقول لطئ فلان ب ا ل أ ر ض أ ي التصق بها ولزمها فلم يحركه شيء ك أ ن ه ق ط ع ة منها يقول النبي لطئ جبريل بمكانه أ ي ثبت ك أ ن ه الحلس البالي وقال يا محمد تقدم ف إ ن رب ا ل ع ز ة يسبح الله يسبح ماذا يقول قال ماذا يقول يا جبريل قال يقول سبوح قدوس رب ا ل م ل ا ئ ك ة والروح سبقت رحمتي غضبي الحمد لله لولا ان رحمته تسبق غضبه ما كان مصير عباد يتمردون على ربهم سبقت رحمتي غضبي قالوا هناك دنا فتدلى اي محمد فكان قاب قوسين أ و أ د ن ى دنا فتدلى على رفرف رف القدس وبساط الانس حتى كان قد اقترب من ح ض ر ة ا ل أ ن و ا ر ا ل ق د س ي ة بمقدار قاب قوسين أ و أ د ن ى فنقول أ ي ا كان مراد الله في آ ي ت ه هذه فكله يدل على رفعه ش أ ن هذا النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن كنت أ م ي ل إ ل ى ا ل ر أ ي ا ل أ و ل ب أ ن ه جبريل إ ل ا أ ن ن ا من أ م ا ن ة العلم لابد أ ن ننقل جميع ا ل آ ر ا ء فعندما تقدم صلى الله عليه وسلم وتوقف جبريل ثم سطعت أ ن و ا ر ا ل ح ض ر ة ا ل ق د س ي ة حتى لم يعد صلى الله عليه وسلم يستطيع أ ن يصف ل أ ص ح ا ب ه س د ر ة المنتهى فمن باب أ و ل ى انه لا يستطيع ان يصف ما هو فوقها اي من انوار سبحات الحق سبحانه وتعالى فكلمه ربه وقال بعض العلماء بان الذي جرى اول ما جرى هي التحيات التي تقرؤونها في صلاتكم عندما علم صلى الله عليه وسلم انه على رفرف القدس وبساط ا ل أ ن س و أ ن ه في ح ض ر ة ربه بدون تحييز وتكييف ولا تشبيه ولا تصور جل الله عن كل ذلك أ ر ا د أ ن يحيي ربه ف أ ل ه م ه ربه التحيات المباركات لله والصلوات الطيبات فسمع من ربه قوله السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله وبركاته أ ي ه ا النبي لا السلام عليك يا محمد كما قلنا لم يناديه باسمه على ا ل إ ط ل ا ق أ ي ه ا النبي فقال صلى الله عليه وسلم ولم يكن أ ن ا ن ي ا السلام علينا ت أ ك ي ل ا وعلى عباد الله الصالحين فجعل الباب مفتوحا قل هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني ترك ايا ل ل ل ل ب ب ا مفتوحا ا ح ص ن ل ل ه بهم م ادخخنا ايا كان الحديث الذي جرى يعنينا ماذا تم فيه من نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قال ففرض علي ا ل ص ل ا ة وكما جاء في حديث البخاري ونحترم الامام ونحترم البخاري وصحيحه فلا نشكك فيه انه قد فرض عليه خمسين ص ل ا ة وكلمه بما شاء ان يكلمه فرجع صلى الله عليه وسلم الى المقام الذي فيه جبريل ثم هبط به جبريل من السماء ا ل س ا ب ع ة الى ا ل س ا د س ة حيث موسى وهنا يقول البخاري ايضا بان موسى قد اعترض النبي في عودته مستفسرا ماذا اعطاه ربه او بماذا كلفه فجرى م س أ ل ة ا ل ص ل ا ة الخمسين وكيف خففت من خمسين الى خمس و ا ل م س أ ل ة م ر ت ب ط ة بما اختلف فيه العلماء هل ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان واثناء ذلك الحديث ربه ام لم يره ا ل م س أ ل ت ا ن متداخلتان انكرت ام المؤمنين ع ا ئ ش ة ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد ر أ ى ربه وجاء هذا في الصحاح وقالت من زعم أ ن محمدا قد ر أ ى ربه فقد أ ع ظ م ا ل ف ر ي ة على الله وذهب ابن عباس وغيره إ ل ى أ ن ه ر أ ى واختلفوا في هذه الرؤيه ة ل المجردة بالبصر أم كانت بالفؤاد الله أعلم ورد بها أكثر من قول فلسنا في مقام التحقيق كانت كانت أكثر بها مقام بن عين من في أم ورد و أ ن ه ر أ ى أ م لم يرى ف إ ن ي أ ح ب الخروج من خلاف العلماء ولكن ا ل م س أ ل ة م ر ت ب ط ة بمقام موسى فلا بد من الاتيان عليها هبط صلى الله عليه وسلم وبين عينيه هلال دنا فتدلى وينبثق من قلبه نور ف أ و ح ى إ ل ى عبده ما أ و ح ى ما كذب الفؤاد ما ر أ ى فعندما ر آ ه موسى تعرض له ل أ ن ه لا يزال بشوق إ ل ى ر ؤ ي ة ربه حيث طلبها في ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن موسى قد طلب ر ؤ ي ة الله ولكن الله منعه إ ي ا ه ا موسى طلبها نبينا لم يطلبها موسى عندما قال الله عز وجل عنه في ا ل آ ي ة مي وثلاث واربعين من س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف فلما جاء إ ل ى ميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولن نحي للمستقبل لا الان ولا بعد قليل لن تراني ولكن عطف مع اداه استدراك ولكن انظر انظر الى الجبل فان استقر مكانه ان اداه شرط والاستقرار هو حال الشرط وجوابه ستراني فان استقر مكانه فسوف تراني فسوف علقها على ممكن لا على مستحيل إ ذ ا ر ؤ ي ة الله م م ك ن ة ليست م س ت ح ي ل ة ولكن كما يريدها هو سبحانه وتعالى لا كما نطلبها نحن فالذي طلبه موسى هو أ ن يرى ربه بعيني ر أ س ه كما يرى أ ح د ن ا الاخر أ ح د ل آ ر ؤ ي ة إ ح ا ط ة وتجسيد وهذا محال على الله سبحانه وتعالى لا سيما لا سيما في ا ل ح ي ا ة الدنيا و إ ن ن ا سنرى ربنا في ا ل آ خ ر ة بنص ا ل ق ر آ ن والحديث و إ ن كان بعض العلماء سواء من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ و غيرهم يرى خلاف ذلك فنحن مع الذين يرون الرؤيا و أ و ل من يؤمن بها ف إ ن ن ا سنرى ربنا قال عز من قائل وجوه يومئذ ن ا ض ر ة من ا ل ن ض ر ة والحسن الى ربها ن ا ظ ر ة من ا ل م ش ا ه د ة و ا ل ر ؤ ي ة وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة الى ربها ن ا ظ ر ة ولقد بين معنى ا ل آ ي ة الحديث ف ا ل س ن ة هي التي تفسر لنا ما اجمل في كتاب الله واليك حديثين فقط لا اكثر كلاهما في الصحيح عن رؤيتنا لربنا يوم ا ل ق ي ا م ة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ل ي ل ة البدر فقال انكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر كيف يرى الناس القمر ل ي ل ة البدر كل من موقعه ومكانه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه اي لا تزدحمون لرؤيته يحل إ ن س ا ن ا ل مكانا ل آ خ ر كل من مكانه ينظر بمنتهى الهدوء و ا ل س ه و ل ة فيرى القمر كاملا لا تضامون فيه في رؤيته فإن استطعتم اي س ت ت ط ع م أ حتى تكونوا من أ ه ل تلك ا ل ر ؤ ي ة ف إ ن استطعتم أ لا تغلبوا على ص ل ا ة ط ب ل طلوع الشمس يعني الفجر و ص ل ا ة ط ب ل غروبها يعني العصر ف ف ع ل و ا ثم قرا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الحديث رواه ا ل أ ر ب ع ة يعني الشيخان البخاري ومسلم واثنان من أ ص ح ا ب السنن أ م ا الحديث الثاني فعن صهيب رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه ا ل آ ي ة للذين أ ح س ن و احسنوا ا ل ز ي د ة للذين ن أ ح س و الحسنى ا و ز ي ا د ة ثم قال إ ذ اي دخل أ النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا دخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أ ز ي د ك م الله ي س أ ل أ ه ل ا ل ج ن ة بعد دخولهم ا ل ج ن ة هل تريدون شيئا أ ز ي د ك م على دخولكم ا ل ج ن ة فيقولون أ ل م تبيض وجوهنا أ ل م تدخلنا ا ل ج ن ة وتنجنا من النار يعني هذا فضل كثير ماذا نطلب قال أي النبي صلى الله عليه الله قال صلى وسلم فيكشف الحجاب جل جلاله ي ك ش ف الحجاب بينه وبينهم فيخاطبهم وهم يشاهدونه فيكشف الحجاب فما أ ع ط و ا شيئا أ ح ب إ ل ي ه م من النظر إ ل ى ربهم عز وجل رواه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه ن س أ ل الله تعالى كمال النظر إ ل ى وجهه الكريم اللهم آ م ي ن إ ذ ن ا ل ر ؤ ي ة م م ك ن ة وليست م س ت ح ي ل ة وهي ك ر ا م ة من الله لنا في ا ل آ خ ر ة أ م ا في ا ل ح ي ا ة الدنيا فدلت ق ص ة موسى على أ ن ه ا غير م م ك ن ة وخصوصا على الوجه الذي طلبها موسى رب أ ر ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ك قال لن تراني أ ي بهذه ا ل ص و ر ة ولكن هنالك استدراك يعني يمكن ا ل ر ؤ ي ة بغير ا ل ط ر ي ق ة التي طلبتها ولكن انظر إ ل ى الجبل ف إ ن استقر مكانه استقرار الجبل ممكن فعلق ا ل ر ؤ ي ة على ممكن لا على مستحيل ولكن لما تجلى ربه للجبل يعني صب بعض تجليات انواره على الجبل ماذا جرى جعله دكا بعض تجليات انوار الحق عندما صبت على الجبل دك الجبل فخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك ربي تبت اليك تبت إ ل ي ك من ماذا أ ي من طلب شيء تعجلته قبل أ و ا ن ه ل أ ن هذه الرؤيا لا بد من ت أ ه ي ل لها ففي ا ل آ خ ر ة يؤهلنا الله لكي نراه كما يريد لا كما نريد نحن و أ ن ا أ و ل المؤمنين هذا قول موسى إ ذ ن فلما هبط صلى الله عليه وسلم وقد اقتبس من الانوار ا ل ذ ا ت ي ة ما جعل بين عينيه هلال دنا فتدلى وينبثق من فؤاده نور أ و ح ى إ ل ى عبده ما أ و ح ى ما كذب الفؤاد ما ر أ ى لقد ر أ ى من آ ي ا ت ربه الكبرى حن موسى لتلك الرؤيا ولذلك هو الذي ناقش النبي فاستوقفه ولم يكن هذا ش أ ن إ ب ر ا ه ي م ل أ ن إ ب ر ا ه ي م لم يطلب الرؤيا من قبل فاستوقفه موسى فقال يا محمد لقد بلوت بني إ س ر ا ئ ي ل قبلك ف إ ن أ م ت ك أ ض ع ف ا ل أ م م ولا يطيقون فارجع إ ل ى ربك ف ا س أ ل ه التخفيف وبينا في سرد ا ل ق ص ة من ا ل ج م ع ة ا ل أ و ل ى معنى الرجوع لا يعني أ ن ه عرج م ر ة أ خ ر ى من السماء ا ل س ا د س ة إ ل ى ا ل س ا ب ع ة إ ل ى ص د ر ة المنتهى ثم ا س ت أ ذ ن على ربه فكلمه لا وهو معكم اين ما كنتم ارجع الى ربك ايرد الامر اليه و ا س أ ل ه التخفيف ففعل موسى كما جاء في ر و ا ي ة البخاري فحط خمسا خمسا وعند غيره حط عنه عشرا عشرا حتى استقرت الى خمس ك ا ن كلما استبطاه موسى يتلذذ موسى بالنظر الى وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيرى انعكاس تجليات انوار الحق التي كانت في وجه النبي والتي لم يستطع ان يشاهدها لان الجبل لم يستقر ولكن نبينا استقر فهو فوق الجبال واعظم مصداق قوله تعالى لو أ ن ز ل ن ا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل ل ا ر أ ي ت ه خاشعا متصدعا من خ ش ي ة الله ولكن النبي كان ينزل عليه ا ل ق ر آ ن فلا يتصدع فمقامه أ ع ل ى من الجبال والشم الرواسي فهو أ ع ظ م من خلق الله فسر موسى بالنظر إ ل ى هذا التجلي النوراني إ ل ى محمد ومحمد لم يتصدع وهو لم يصعق فما زال يقتبس ويتلذذ ويتحجج بخفف وخفف و ا س أ ل ه التخفيف حتى لا ينصرف عنه م ش ا ه د ة هذه الانوار هذا قول قاله بعض علماء التحقيق ولا يصلح الا لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد انها ن ف ي س ة لن تجدها عند أ ي كاتب أ و أ ي متحدث جعلني الله واياكم أ ه ل ا لها ولا يلتقط ا ل ح ك م ة إ ل ا من كان أ ه ل ا لها فمازال يخفف إ ل ى أ ن استقرت خمسا هنا يطيب لي أ ن تحلق معي بروحك بقلبك لا بعقلك ف إ ن القلب أ و ع ى من العقل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لطلب موسى وان كانت ا ل ر و ا ي ة التي جاءت في البخاري فلقد استجاب لموسى وراجع ربه تسع مرات في كل مرة خمسة خمسة وأربعين حتى استقرت خمس وعندما ر ب ي صلاة استقرت حتى خمس و ع ن قال فرض علي خمس مازال موسى يقول له ا س أ ل ه التخفيف النبي يستجيب الى موسى تسع مرات وفي ا ل م ر ة ا ل ع ا ش ر ة قال قد استحييت من ربي افي ا ل ت س ع ة لا يوجد استحياء وفي ا ل ع ا ش ر ة ورد الاستحياء نعم ل أ ن الحال حامل لا محمول كما قال علماء التحقيق وهذه ع ب ا ر ة ينبغي أ ن نوضحها ما هو الحال أ و ل ا الحال عند اهل التحقيق معنى يرد على القلب هو الذي يرد أ ن ت لا تورده م ع ن الحال القلب من غير تصنع ولا طلب من تصنع غير م ع ن ا يرد على القلب من غير تصنع ولا طلب ولا اكتساب من ه ي ئ ة كحزن او طرب ن ا ت ج ة عن تجلي ب ص ط او ق ب ط هذا هو الحال فيقذف في قلب صاحبه م ع ن ا يفهمه عن ربه هو الالهام هو الالهام فلما كلمه موسى في ا ل م ر ة الاولى الى تسع كان الحال يرد على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بطلب ا ل ر ح م ة لامته ولا يبرز امامه الا قوله وما ارسلناك الا ر ح م ة للعالمين ولما اراد الله ان يمضي فريضته بعد ان خفف على عباده فارتحل و ف الحال الاول وسكن الحال الجديد فتجلى على النبي الحياء من ربه فقال قد استحييت من ر ب ه ولقد قال العلماء قديما اذا اراد الله بعبد س ع ا د ة جعل حاله موافقا لمراد الله فكان حال النبي موافقا لمراد الله إ ذ ن فالحال بعد أ ن فهمناه نقول ا ل أ ح و ا ل م و ه و ب ة ت أ ت ي وهب من الله عز وجل والمقامات م ك ت س ب ة ا ل أ ح و ا ل تكون مجرد وهب من عين الجود ولكن المقامات لا يصل إ ل ي ه ا إ ل ا ب ب د ل المجهود هذا الفرق بين الحال والمقام عند علماء التحقيق فالحال نابع من عين الجود تجلى الله به على نبيه ففهم عن ربه فورا فطلب التخفيف في كل م ر ة حتى استقرت على خمس فلما ورد حال الحياء قال استحييت من ربي فنودي ان قد امضيت فريضتي وخففت على عبادي هي بالفعل خمس وبالاجر خمسين على قاعده رحمته سبحانه وتعالى الحسنه ة بعشر امثالها فحقق لموسى مراده من تاخير النبي صلى الله عليه وسلم تحقق موسى فيما اردت اوقف النبي فمازال يقتبس من ذلك النور ويشاهد التجلى الذي فاته وتحققت ا ل ر ح م ة والتخفيف على هذه ا ل ا م ة وهي مراد الله من الازل فان في التكليف ناسخ ومنسوخ فانها فرضت خمسين فنسخت بالفعل الى خمس وثبتت بالاجر خمسين فهبط النبي صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل ه د ي ة العظمى ولو أ ر د ن ا تتبعها لماذا تكون ا ل ص ل ا ة قد فرضت في السماء وليس في ا ل أ ر ض ومعنى ا ل ص ل ا ة واشتقاقها من حيث ا ل ل غ ة لطال بنا المقام ولكل مقام مقال فرجع بها صلى الله عليه وسلم واما الانبياء في بيت المقدس كما ذكرنا بعد عروجه وبعد تمام فضل الله عليه فكان امام الانبياء والمرسلين ثم ودع بيت المقدس بمن فيه ورجع الى م ك ة قبل طلوع الفجر ثم حدث قومه فكان ما كان مما اعلمناكم به ومرادنا من تتمه الحديث اليوم قد فرضت ا ل ص ل ا ة وهي خمس ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا متى ولا كيف يؤديها فجاءه جبريل بعد المعراج في اللوم الثاني فعلمه اوقات ا ل ص ل ا ة النبي كان يعرف ك ي ف ي ة ا ل ص ل ا ة من قبل فقد جاءه جبريل منذ بدء ا ل ب ئ ث ة فعلمه ا ل ص ل ا ة و ا ل ط ه ا ر ة وكان يصلي ركعتين في اول النهار وركعتين عند غروب الشمس ك ص ل ا ة ابراهيم عليه السلام اما الخمس باوقاتها التي تعرفناها لم تعرف ولم تفرض الا ل ي ل ة المعراج كما جاء في الحديث الصحيح جاء جبريل الى في جبريل النبي عليه صلى الله عليه وسلم عندما انتصفت الشمس في كبد السماء ثم زالت عنه قليلا ما يسمى عند اهل العلم بظل الزوال لان الشمس اذا اشرقت في الصباح كان ظل كل شيء الى غروبه عكس الشمس فما زالت ترقى حتى اذا توسطت كبد السماء لم يبق ظل على الاطلاق واصبح ظل كل شيء مخفي تحت ج ر م ه ذلك وقت التجلي و أ ن تكون الشمس ع م و د ي ة لا انحراف فيها وهذا معنى يليق ب أ ر ب ا ب القلوب فليقتبسوه حتى إ ذ ا مالت الشمس عن كبد السماء إ ل ى ج ه ة الغروب بدا الظل من ا ل ج ه ة ا ل م ع ا ك س ة إ ل ى المشرق يسمى ظل الزوال أ ي ب د أ الزوال بعد هذا التجلي عندها جاء جبريل فقال للنبي يا محمد قم فصله أ ي صل هذا الوقت وتقدم جبريل إ م ا م ا للتعليم لا للتفضيل ف ا ل إ م ا م ة لا تعني ا ل أ ف ض ل ي ة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أ ب ي بكر وخلف عبد الرحمن بن عوف وكل منهما يتمنى لو كان ش ع ر ة في جسد النبي الإمامة لا تعني الأفضلية فتقدم جبريل إماما لمقام التعليم جبريل فصلى فتقدم تعني وعند الوحي قال عز من قائل علمه شديد القوى ذو م ر ة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ا ذ ن ى لذلك كان الترجيح انه جبريل وملنا اليه لان سياق الايات كله عن جبريل تقدم جبريل فصلى بالنبي اربع ركعات الظهر ا ذ ا اول ص ل ا ة كانت في ج م ا ع ة النبي مع جبريل الظهر فعندما صار ظل كل شيء مثله على الارض ب ا ل ا ض ا ف ة الى ظل الزوال اتى جبريل م ر ة ث ا ن ي ة فقال يا محمد قم فصلى ي ف ص ل به اربع ركعات العصر حتى اذا سقط قرص الشمس وافطر الصائم جاء جبريل وقال يا محمد قم ف ص ل ي فتقدم فام به ثلاث ركعات فرض المغرب حتى اذا سقط الشفق اي غاب الشفق الاحمر وبدت ا ل ع ت م ة جاء جبريل فقال يا محمد قم فصله فصلى به اربعا فرض العشاء ثم ذهب حتى اذا طلع الفجر الصادق وهو النور الذي يمتد في افق, الفجر في أفق السماء عند طلوع الفجر من ج ه ة المشرق لا الذي ي أ ت ي في الثلث الاخير من الليل كذنب السرحان عموديا عندما كان الفجر الصادق جاء جبريل وقال يا محمد قم فصلى ف ص ل به ركعتين فرض الفجر هذه خمس صلوات فلما انتصف النهار والنبي ينتظر لعل جبريل ي أ ت ي فلم ي أ ت ي إ ل ا في الوقت الذي جاء به ب ا ل أ م س وقت العصر عندما أ ص ب ح ظل كل شيء مثله زائد ظل الزوال جاء فقال الظهر العصر البارحة فصله فصلى في قم وقت به ثم انطلق حتى اصبح ظل كل شيء مثليه زائد ظل الزوال اي قبل الاصفرار جاء فقال قم فصله فصلى ه ف ص ل به العصر ولما سقط القرص وافطر الصائم في نفس التوقيت الذي جاء به بالامس جاء به في اليوم وقال يا محمد قم فصله فصلى به المغرب فعرف ان فرض المغربي او وقت المغربي واحد فصله فصلى الشمس وقبل أن تظهر العتمة في به به به غياب وهو تظهر محمد قم فعرف فرض وقت ان فلما مضى ثلث الليل او نصفه جاء فصلى به العشاء ولما طلع الفجر لم ي أ ت ي حتى اذا اسفر النهار جد واصبح الانسان يرى كل شيء على الارض والرجل يقول للرجل اصبحت اصبحت جاء فصلى به الفجر ثم قال له يا محمد هذا وقتك وقت ا ل أ ن ب ي ا ء من قبلك وما بين الوقتين ل أ م ت ك وقت ف أ ع ط ا ه أ و ا ئ ل ا ل أ و ق ا ت و أ ع ط ا ه أ و ا خ ر ه ا ولا ح ا ج ة لحفظها والاجتهاد بمعرفتها اليوم ف أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة رفع الاذان أ ذ ن إ أذن أجمعت الأمة الأول المؤذن فهذا ينتهي عند الثاني باستثناء الصلاة ولا الوقت إلا الوقت عليه دخول وقت قد ت ص ي باستثناء صلاتين اذا صلينا الفجر ة فليس وقته الى ان يؤذن الظهر فوقته الى طلوع الشمس هكذا بينته ا ل س ن ة والوقت الثاني هو ص ل ا ة العصر فيكره ان نصليها عند سقوط القرص وقبل الغياب بالتمام فهو وقت ك ر ا ه ي ة فينبغي ان تصلى قبل اصفرار الشمس علم النبي مواقيت ا ل ص ل ا ة وسميت ص ل ا ة لانها ص ل ة العبد بربها وحقق الله في قلب النبي ما اراد دون طلب دون طلب لم دون ي طلب